لن tala al birrha hatta tufqu mima tuhib ve ma tufqu mi şeyin f inna Allah bhi aleyhim. E ve herciz baxir taşkanagan ta bakti nakan hande, low, daray, yey, أَوْ يَغْمَانَ خُدَا أَگَا إِلَيَّ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى قل فأتوا بالتوراة فاثلوها إن كنتم صادقين همو جور أخوار دمان يكان حلال بونبونا وي ويعقوب بيجقل ويكا يعقوب حرامي كلا سرخوي لأبيش نابن نخوار وي توراة توراة بهين نوا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنزا هرکس دروب دمخواه هل بستيء لباش اواء كوات اوان اخويا نستمكار قُل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بالإخوار راستي فرمو كوابو فيروي آيني إبراهيم بكن كفاك وحيث لها وبجبر بشبر نبوة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين براستيك ماليك دانرا او خلچي أو مالك لبكدايا فيروس وَرَأَنَمُونَ يَبْوَدِهَانِيًا فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَهُمْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمِنٌ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْزُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تَيَدَاهِي Kaya keçyan, şuen vastanakay İbrahima. Wa harkas tsu biyata au Bo Bw khuda heye basar adamiya wa hadskirdini au maala. Harkas katwana gayiştini habet boyi. Wa harkas bawar yinabeya. أو براستي إخوة بيني قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون بلأينا مدارا لبرسيب ببروان ببلجكان إخوة Lakat ikda, xwa binaw aga darba oik eli kan. Qul ya ahl al kitab lima tucdun an sabilillahi man aaman, lima tucdun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 يطيع فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيع فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين أي أو كسانك دتان وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سون بيه برواد بن لكاتيك دا دخوان ريت دا بلق كان يخوا بهركاس دزبغيري بخواوا او براستي رين مونيكلاوا بوريبازي تشراست يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون أي اواني كبر واتان هناوا بترسن لاخوات رساله كشياويتي هارب مسلمين به الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم فاصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ <تصفيق> بەڵام خوا هۆگری خستە نێوان دڵەکانتان، ئیتربوون بەبرا یەکتر بەهۆی ئەو چاکەی خواوە و ئێوە لەسەر لێواری چاڵێبوون لە ئاگر، بەڵامخوا ڕزگاری کردن لی ئا بە و جۆرەخوا بەڵگەکانی خۆی بن يدعون إلى الخير و بالمعروف وينهون عن المنكر و هم المفلحون فرمان <تصفيق> أو أنا خوياً سركوتو. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بيني أو مبن كبشبشو جاوزب لحاش أوي أو بلجاني وأوانس زاتي جوريا بؤها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سوّزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون راجدك دك ترويك سبيدبا وترويك رجدبا زا زأوانك رجيا رجبو بوچی به بروابون لپاج برواهنانتان کواتبی چه جن سزا بهوی او به بروایتانوا و اما ففي رحمه ففي رحمه الله هم فيها خالدون و عليك رویا سپیداب اولناو أو أنا تيدا دمي أن شيء. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وَمَا الله يريد ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. أما ناء تكاني خدان. دان خانين وبسر الدا كراستن. خواج نائب هتس ما في السماوات وما في الأرض. وإلى الله ترجع الأمور. تنها بوخاء هرتى لأسما نكان دا يا وهرتى لزوي دا يا وهرب ولاي خدادا جريته وهمو كار كان. كنتم خيرة أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون اي وبعشرين قال يا جبون بخلتيه يا نراب ندي فرمانددن بتاكا وجلو يريد كان لخراطه وبرواد بخوا اجرنا مداركان بروان بهنايا او بعشربو بويان هندي لوان بروادالن بلام زوربayan لفنماني خوادر تون لن يضروكم إلا أذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون هر جيز اوان زيان تان پيناقينن مغر زياني چي كم واغر بزنجين لقالتان دا پشتان تيداكن Dua tiriş serkotunabın. Zırıb et alayni muddillat u ayn ma tuqifu illa bhablim min Allah illa bhablim min Allah ve hablim min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 و بەڵێنێک لە لای خەکەوە، شایستەی خەشمێکی گەورە بوون لەلایەن خواوە، وە دراوە بە سەریاندا هەجاری، ئەوە لەبەر ئەوە بوو، ئەوان بێبڕوابوون بە بەڵگەکانی خوا و كأوانا سربيتيو دستريجيان دكر ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله انا الليل وهم يسجدون همو تسون لنا لناو خاوانا مكان دا دستيشي راستوريك Tekan i̇xwa dəxvən la şöda, və la kırnuş birdiniyanda. Yümenon bil Allah və Liyom İl Akhir, və yemron bil Mağruf, və وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ بروا ينهي بخوا وبروجي دوايي وفرمان تددن بهرشي تاكا وبرجري دكن لهرشي خرافيا وبيج برتشي دكن لهمو تاكا كاندا وما من خير والله عليم بالمتقين. هرخير تاكج بكن أو هرجيز ببش ناكر لPADاش تكي خواش بAQال لباريس كارن. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ طراستي أواني كبيب روابون هرجي سوديام بيناغينن نمالكانيان ونمنالكانيان هيتشيك لالاخواوا أوانا هاولي آغير دبن أوان تي داده مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح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 بد لە کشت و کاڵی تاقمێک کرد بێت جا ئەو باو سماار کوشت و کاڵەکەی لەناو بەرێتوه خواستە می کردون بڵکو خۆیان سمان لە خۆیان دە کرديا أيوهَّن أموا لا تَّخض بطانةم مندونكمم لا تتخد لا وَالدُّو مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اي كساني كبرواتان هيناوا مَقرن بو خوتان جاني بجاني لهت شروخ رابيك أو تخازي بجمان در خشموقين لدميان ووأويل وا الضليان داشاردويان براستي بلجكان مانبورون كردون توا أجر إوجيربن. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله.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 Katie avan piyadan begendalın brouwman hena wa, katie tenhabune ve serpenzekani xoyan a gezinli tan larhda, bley bimren bda xurki xo tan wa, barasti xo zanabu ile noldlekanda ya. İn temsas kum hasanet tesu hum, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اگر تاكو خوشيختم پيب گاد غنبار دبن بلام اگر ناخوشيختم پيب گاد دلخوش اگر اي وب االام بنو لخواب براستی خو تاو آگادار به هرچی اواندیکن وا من اهلك تبوؤ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وكاتك كباني زودرت سويد لدای مالو خزانه كانت نشتجئ اکلت نشوینک دابو زنکردن وخوا بی سری İzhamatıfatan min Kum an tefşala ve Allahu weliyumak ve Allah fal yetokkül müminun. Loukâteda kdu Kumallı ve xaribun sızban. Balam xoado وبروا دارام بحج با تنها بأخوة ببستن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون سفين بخوا بأجومان خاء أي سرخز لبدر دا لكاتيك دا أي وكملوا أزب ديل أخوة بترسن بالكوس فاس گذاری بن اذ تقول للمؤمنين الا من الملائكه منزلين Ay basta niye perwordigar tan kovmak tam bıktı, bise ee, 1000 lafrişte davazın raukan. Bala in tescbır ve tettqo ve yatuqum mikorihim. Hada, Hada yumdedikum Rabbu bi Vapalamartan benden lım katan da, perwordigartan kovaktan bıkad ve 5000 lafrişten işanedar kan. Vma jalehu Allahu illa buşralan kum, ولتطم إن قلوبكم به. Vman nacır illa min عاد الله العزيز الحكيم. Vxwatan ha ayiket ve mjdavotan. وابو اوي ذلكان ثاني بي ار ام بي سكو تنش تنحال لا ين خايبه راد استدانهه ليبط عطر ثمن الذين كفروا او يكبتهم فينطلبوا خايبين ابو ابو دبر بشق لواني إنذا بجرينوبن أمدي ليس لك من الأمري شيء أوويت عليهم أو يعذبهم فإِنهم ظالمون براستيب دونهك لو كد توب ما في السماوات وما في الأرض يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هر بخوى د اسمان كان دايا د زويدايا خوج ابي ل هر كسي و سزاي هر كسي اج ادت خوي بيوي واخوال فالذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون أيكساني كبرواتان هناوى سود مخون تنبرانبر والأخواب ترسن بوء بن واتقَّ عدت للكافين وخوطان بپارز لو اجرري كآادكرا ب ببرواكان وطيع الله وسول لاعلكم ترحم ووجلي خدا بغبر ب بجمانمهبانتان ل الربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. <تصفيق> فقونت السرّاء والضرّاء والكاظمين الغيضة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أوانى مال دبخش لكاتي خوشي ونا خوش دا ورقي بتين خويا ندخون ودبور خاشع كاران خوش الله ولم يصبر على ما فعلوا وهم يعلمون واواني ككاته كردوي چي ناشرین دکن يان ستمل خو يان دکن کيادي خو يان كردوا ان جا داوي لي بردون دکن بو گناه كان يان چي كان وَبَرْدَوَام نَابًا لَسَدَ أَوْيكَ كَرْدِيَانَ لَكَاتِك جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اوان قداشتین لی بردن اله پروردگار یانوا و تن با خات کر بارکان درون بجیریاندا امن نو لو بهشتانه ده به همیشیی چن تا خالت من سيرو في الأبضي فاضر كيف كان عقيبة المكبين <تصفيق> ايا تون بو سرنجام هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين أمر كرنبه بو همو خالشي ورنموني واموجاريابو الاخواترسان ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سستو دلاواز مبن وغانبار مبن her eva berzu bılan tren, eğer barıada öbün. İyemseşkom qarhum, Fakat meselel Qum qarhum, Mıtlu ve tılkal ayımlı daulha, Bıen alnas. والله لا يحب الظالمين اگر ايوه زامو برين تان توجبوا او بيگمان او هو زامو برين يان توجبوا بويني زامي ايوه او ترخو روجاني دي جيرين لناو خلچيدا لبر او خوا داري بخد اواني بروايا انهينا لناو ايوه دا حلب جيري تن بشهيد Vaxtas temkarani xoşnave. Ve Liyumphis Allahu aladin amanu ve yimpahq al kafirin. Vtaqxah bagbkat ve awanikabr wadaln. Vbba wran bin brbkat. Amhesibetum anteduxul al jannat ve lama yaglamillahu aladin ا ای و وا گومان اند بر کدس نه بهشت لکاته کد هشت اخوا دري نخست او واني تي د کوشن له ايوا وهشت اخوا دري نخست وخوراګران ولا كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون سويت به بهو گومان ايوا لا تجئ أو يبي بجن خبرasti مردن تنبيني لك هذا قد أيوا زق سيرتان ذكرت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن ما تأو قتلا قلبتم على أعقبكم ومين قلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و الله الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم تنهاى پیغمبرك باقمان لپش او پیغمبرانی ترابردن زا آية اگر وفاتی کریان کجرا دا گررینو بودوا ویخوتان و هر کس هل گرراتو بودوا ویخوی او هر جیز خید زیان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 نسراوی چیکاد دیاری کراوه هر کس یک دیو ات پاداش تو د سکوتی دنیای و هر کس یک دیو ات پاداش تی پاش راج و بزوی پاداش تی سپاس من فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُ وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ زول <تصفيق> لَا پیغمبران جنگو کشتاریان کردوالا قلیانده زور لزانایان خواناسان جاسستو دستا پاچه نبون با هوی اوی کدوتاریان با خواده و به نبون ve sariyan şor nekirbo dujman ve kwa kora gireni ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هر اموت اي اوام بوك ديانوت اي پروردقان ماان لئي ماان ببورقنا هكان ماان لكاروبار ve کان مان دجیر بو کوسر مان بخبسر کو ملي به بر الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين بهوی او او خو پی بخشین پاداشتی و پاداشتی چا کو اخوات ساك الكالاني خوج دبيت يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين اي اواني برواتان هناوا اگر ايوا جو راليب بو اواني ببروان بودوا ويخوتان. إن ذا أجرينا وبزيان بارين. بل لله مولكم وهو خير الناصرين. بالكوخاء يا رمتيدروا دوستي أيوة. وأخوة باشتريني هم ويا رمتيدرانا. سنلقى في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ بزويد خين الظلي اواني بيبروان ترسو بيمي بتين بهوي اوي كردو يانه هاوبشي خوا شتان كخوا هيد بلغي ناردو تخوار ولا سري كزيو شويني اوان ااغرا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 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله على كاتك Hatta katil söz bunu aja ve duberekî tankerle kari dengde. Ve firmanî tankerle paş auy kahvan işaret eden auy pi tan xojbu. Handeğle evi dünyayı devist. Ve handeğtan pädâşti roj duaî devist. Taşan evi jira ve ve kua kawani behre ve takir basad bin roda lanwa. İddu sığidon ve lanlun ala ahdu. Ve Rasul yeduukum fi achrakum. Ve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 بو غمبار نبن لسر أي لدستان سوا وأوي دو تارتام بو خواش آجادار بو ثم أنزل عليكم من بعد الغم أماناً وعسى يغشاط فتم منكم.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 والله عليم بذات الصدور عاشان دای بزم بسر تاندا لپاش او غمی ارامی کونه وزیک بو بسر دسته گله ای و دهات بلام دسته او تاقم چدی کتم براستی هر خو یان مبزبو گمانین راستونا حق یان بخوا دبرد و گمانین فهمیتی ایان بل به گومان کاروبار هموی به دست پایا د شادنه ول درونی اند اوې کدرې نابرن بوت دلین اگر به دست اېمه بو عالم کارداشتې اېم لیر دا نه د کجران بل اگر اې ول مالکان خوش تان دا بونایا هر درد بو اوي خوا تاخيب كاتو وبو اوي طالفتو باشب كاتو اوي كلا دلتاندايا واخوا زانايا بويل سي نو درون كاندايا ان الذين تولوا منكم يوم وَلَقَد عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ براستی اواله پشتيان هلكلنا او تاندا لو روجهي كهردو کومل گيشتن باك بهگومان تنها شيطان هلي خلص كاندن بهوي هند لو گناهاني كلاو پر كردو گوان سوين به بي. بهگومان خواله ان خوشبو Sünk barasıcık hal ya burdayı pek neker. Ya ayiha ladin amanu, la tukunu k ladin kafro ve qalul iixwanih. Ve qalul iixwanih. Eda qarabu fi al-ardı, aukanu guzellu, aukanu indana. Ma matu, wa ma qutilu. ليجعل الله ذلك حسرة في والله يحيي والله بما تعملون بصير اي كسانك برواتا هناوا وقوانا مبن كبروايا نهناوا وديان ودرباري براكان يانكاتي سفر يان بكردايا يان بكردايا اقلاي ام ابو نايا ندى مردن و ندى كجران تاخوا او بكاد بدا خومراغ لضلياندا واخوا دجياني و دمريني و خدا قتلتم في سبيل الله او متتم من الله ورحمه لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون سوان به اگر ایوب خجرن لری خواد ایام بمرن و براستی ده بردنو محربانی لالان خوا و چاکتر الله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 إن الله يحب المتوكلين بحي خوا ويبو اوان نرمونياني بوي اگر تو بدخوق <تصفيق> سرقو دررق بويتايا او همو بلاوية اندكر لدورت كواتليان ببورو داوائي لابردنيان ببكالخوا وراویجيان ببكالكارو باردا انزاكات بريار الداء او پشت بخوا ببستا براستي خوا أواني خوش ديويت كفج بخواد بستن إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر خوا سرطان بخات أو هيتش كز زالنا بي دا واگر یار متیتا ندا چه او کسی لطاش خو سرت اندخات وبابر و داران پشت حرب خفاب بستن ومن كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غلى يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وابو هي پیغمبر اگ نبو که خیانت وهر کس خیانت بکاد بو خیانت وای کردو یتی دید لقاشه روجدا پاشان پاداش ده درت و همو کس یک هر چی کرد بیت واوان استمیان لینا کرت افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير دي كسي كشويني رزامن دي وكسقوايا بقرت وبخشميك ولا لان خواوا وجي وشاني او دوزخبيت كسرنجامي شي هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون خاوني شن فليجي اوازن لا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 وإِن كَانُوا من قبل لَفِي ضَلَالٍ ظالال مب فند ب بێگومامخوا ساکە و منتينا بەس <تصفيق> برواداراندا کااتێ كوانەیك لەناویاندا فرستاده و نرااوك لە خۆیان كدە خوێنێتەوە اغرتي اوان لتيج دا لغمراي يتي قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير ايابوتيكاتك دوتارتامبونا خوشياك بيجمعن أيه دوقات أيه تن دوطار أيه أنكر والتن أملت شوي وهات بل أول لا أن خوت أنا وبو برعستي خواب بسرها موش تجدابتو أنايا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين أويك دوطار تنبو لو رجدا كهردو الباقي ترجعيش تن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 يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وبو أوي در وكان أشكراب كاتو تيان وتراء ورن بدنق للريخ وادا يا برجري لولات خوتن بكن وتيان أجر بمنزانيا دنق دب شوين تان دكوتين. أو أنا لو رجدا لبيبر رواية ونزيك تربون تابروا وإيمان أو بدميان اشتياق ضلين كلا ضليا دانية وإخوازانا تربوي كذي شارناه الذين قالوا لإخوالهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Avanı kovtian derbari braderkaniyan lekat ekdahxoyan danish tu nuder netun. Eğer avan georeyalı e mabuna, nede kujran. Bilek ota bergerim erden lexo ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هر جیز وا گمان مبن اوانه کجران لريخوا د لا پد ور دیگر یان روزی د الله من فضله ويستبشرون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شاد مانو بويك خوبي بخشون لبهرو فضل خوي. شاد لدواي أمان نهست رسيت ونأوانه تخمخفتاجدخون.يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.شادمان ذو الخوش بو بهرو زيادة وبرستيخوا باداشتي برواداران ونناكات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أولاك والله أخوة وبيغمبريان دائوا لباش أويك توشي برنداريبون بو أولاك كردوي كردوا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 كوا تا بترسن ليان كتي اوان بما لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انت قرانا وببهري قرو وفضل <سؤال> باداش لالان خواوه هيد زياننا خوشيت شان توش نبو او ناشفيني رزامن وخ واخا وان بهري غوريا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فراستي <تصفيق> اوي اي وساردكات وتنها شيطانا كدوستو برادراني خوي دترسيني جا اي ولي مترسن ولا من بترسن أجر إيه وبروادارن ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضض الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم بعد الغمجين جند نكن أوانيب حشبرشيو بلدكن لباب بغمان اوانه هرجيز هي زيانك ناگينن بخوا خوا دويت كه هيچ الله شيئا بَرَاسْتِي أواني كبيب الروايان كري ببروا وإيمان هرجيز هجورزيانك بخوا بو السزات السزاچي به ايش ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب حين هرجيز واگمان نبن اواني كبيبا ورا او مولدان ايما بو اوان تاك بو براستي ايما مولتي زياتر بكن وبو ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 Ata ziyade kato pişlefak, ve kuvayi gora, eva agadar nakat basen nehende, bala m kuvahali abjarele frustada ve ner ra vakani da her kese çibuyet, zavrwaı rastıkin betweenin b kuvah ve ben أَوْ طَاعَةٌ لِذِي جَوْرٍ أَتَانَ بِهَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُنُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا دَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وللله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير هرجيز واغمان نبن أو كساني كسروتشي دكن بويك بي بخشيون لريزو بهري خوي كاوت سروتشي تاكترا بويان بلكو او خرافه بويان بزوي او سروتشي ام بيدكر وقت توق <تصفيق> دكريت مليان لقاشروجدا وَهَرْبُ خَوَايا كَلُفُورُ مِرَاةِ أَسْمَانَ كَانُوا زَوِي وَخَوَا أَغَادَ الرَّبْحِ كَأَيُّ وَدَي كَن لَّقَد سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول دوق عذاب الحريق. براستي <تصفيق> خابيستي وتي أو جولكانيك وتيان بجمان خا هجارة وئما دول من دين أويك وتيان دينوسين ودينوسين كشتني بناروا. وفيان دلين بتجن سزاي آگري سوتينر ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أو سزاي سختبهوئي كردوئي خرابي خوتانوئي كپشتان خستوئي Bejuman kahedjur stemek nakadla bandakan. Alilladīna qālū innallāh ahdā ālīna, ala nūminali rasūlin hatta yetti ana b qurbanin taakuluhun nār. Qul الذين قتلتموهم إن كنتم صادقين او ذولاك عليك وتيان براستي خوا قيمان دا وبئما كبروانهين بهزني الراك حتى قرباني وخيرك منبونهين كاغر بيسوتينيت بلا بيغمان هاتن بولتان سنفي غمبرك لكاج منوا ببلقرون كانا معجزيك دای بو چی او پیغمبرانتان فإن كذبوك فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير جا اگر برواین پینه کردی او بیګمان بروا هنا ويان بالجرو نكانوا نامي آسماني ونامي رم كرواء كل نفس ذائقة الموت وإنما توفكوا نأجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إلا مَتَاعُ الْغُرُورِ همو جيانيك مردن دا تيجيت وبراصتي بتواوي بيتان دادريت پاداشتا كانتان لروجي دواي دا انزاهر کس دور خريتو لأقري دوزخو بخريتا بحشتو وبراصتي او كسسر كوتو جياني دنياش هيتش تيقنية بئذ قال بهرو لا تضعن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذا كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سوین بیت بیگومان تعقید کرینوا لسامان و درایو جیانی خوتاندا سوین بیت بیگومان دی بیستن لوانی کنامیان پدرا ولا پیش ایوا ولوانی هاو بشیان بو خواداناوا قسینا خوشی زور ز اگر ایوا آرام بگرنو پاریس کاربن او بیگومان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ كَأَتَيْكَ أَخْوَا وَرِي قِرْ قَيْمَانَ لَوَانَي كَنَامَيًا يَنْفِينَ بَخ دبي أونا مي رمب كنو أبو مردمان ونيش آر نوا بلام أو بيمانة فريدا بجد خويا نوا وكريان بونا مي نرخيت كم أي تنخلا فأوي كريان لا تحسب الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وغمان ما بأوانيك شادمانن بويك كرديانو پيان خوشك سپاس بكرين بشته كنين كردوا اوه هر جيز غمانيان پيامبا لسزا وابو اوانه يا سزايه شي ازاردر ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قديد هر بو وإخوآ بسرهموشت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي على الألباب براس تيدروس كيردي آسمان كانوا زويدا الذي أوازيه قراني شو الرجدة سَنذهَب الى قه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ن اواني كيا دي خوا دكن بتيو ودانيشتن وبراك شانوا وبير دكن <تصفيق> ولا درسكردني اسمان كانو زبي أي پروردگان من امد درسنا كرد و بهوده تا كوبي da sa tuş b manpareze le sizai agrido zax rabana innaka man tudkhil annara faqad akhzayta wama lizzalimin min ansar ay parward gal man herkastubi khayta agrido zaxawa obeyguman risvat kirdwa whet pishdivaneq انا سمعنا منادي ينادي سمعنا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا Burası Emejüman'la bank <Sessizlik> hazıg bu. Benji akıb o bırwa Hınan, bırwa benin be perwordıgartan. Ders bediye man Hına, ay perwordıgartman değil Laguna kan man xojıbbo. Bısrıyleman xırapa kan manu, beman mirene lagalta Rabbana ma ala ولا تُخْزِنَا يوم الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تخلف الميعاد. أي فرور ديگار من في من ببخشة أوي بلينت پيداين لسر زباني پیغمبر كانتو رسوى من مكال الروج دوائيدا تو بلين ناش چينيد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أو أُنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات ve la udhikilanhum jannat tejri min tepti hal anharr thawab min ardillab va Allahu ardehu husnul thawab inzafer vardgar yan vla midan من beguman men zayna kam kirdewi kahun kirdewi yagle ewa laner yan me handek ئەوانەی کۆچیان کرد و دەرکران لە جێو شوێنی خۆیان و ئەشککەنجە و ئازار دران لە ڕێی مندا و جەنجیان کرد و کوژران، سوێن بەخوا دەسرمەوە لێیان خراپەکانیان، و بێگومان دەیان خەمە بەهەشتانێکەوە ولا يخواه جوان تريم پاداش. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لخشته نبات هاتو شوي ببروان لولاد. متى قليل ثم مأوهم جهنم وبأس المهد. وشياش كما شوينيان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 boyan hebe hastane karubarıkan denüdesin bejeri anda tiyidadam yanna ve bahmi şeyi ama dıkra olalan xawa ve awi klay xwa ytağa tıra bo piyota أَهْلِ الْكِتَابِ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب في <تصفيق> قمان لنونا مداركان كسانك هيا كسانيك كبروادهين بخواو أونا ميك نرى وتخوار وبوئيو <تصفيق> وبونا ميكن الرا وتخوار وبوخيان ملكتن بوخوا بلكان اخوانا فلوشن بنرخيت كم او نا مدارانا بويان هه پادشت خويان للي پرسينوي خيرايا يا ايها الذين امنوا اصبروا ئەوەی کە بوااتان هێناوە، خۆگر بن و خۆگرتر بن وە لە سنگەردا عێشک بگرن وە لە خوا بتررسن بۆ ببن،